استمع واكتب الحروف المنقطة ابتداء من النقطة الحمراء ثم اقرأ الكلمات فاء فعل فتح نفع كفر كشف وقف قاف قرأ قطف سقط نقل نطق سبق كاف كسر كروم سكت حكم ضحك ملك